َ بِ الذرِ وَيقَافونَ يَوْمَ كََ شَروه مُسطير وَيُقِْمونَ قطع مَ عَ حبّ مِسكينَ وَيَتيمَ وَأَسِرا إِ مَ نقَمكُمْ لوجهِ الله لا نُريد مِكُم جَزَو شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنتا وحريرا متكئين فيها وعلى الأرائك لا يرون فيها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 فيها تسمى سلسبيلا ويقوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساعهم 129-وهر من فضة وسقاهم, وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاءا وكان سعيكوم وكان سعيكوم مشكورا إن هذا كان لكم جزاءا وكان سعيكوم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا